غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين <تصفيق> وهوحي إلى نوح أنه لنه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 نَمُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُونَ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنْ قَوْمِهِمْ سَخِرُوا مِنْهُ قَالُوا تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَبَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَبَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَدْتَ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن وما كبو فيها بسم الله مجرىها وموسىها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا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 أينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلي وغيظ الماء وقدّي الأمر وقدّي الأمر واستوت على الجودي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 Słuchajcie, że w tym momencie, gdybym nie był w stanie znaleźć się w tym momencie, to وإنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة